بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجه قيما لي 114. ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فِيهِ ماكثين فيه الَّذِينَ قَالُوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم 119. إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم في هذا الحديث اسف اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ان هم ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا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 لقد قلنا اذا شققا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن من افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف انشر لكم ربكم من رحمته فأو الْكَهْفِ الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا من ظاهرا ولا تستفتيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 112. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 119. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ الذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات لَا لا نضيع أجر مَنْ من عَمَلًا عملا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 تكيّن فيها على الأراءك، نعم الثواب وحسن الثمّرت فقا، وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفّفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع.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 117. يأتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 118. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زَعَمْتُمْ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أنهم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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا 115. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلق فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما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 لأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 119. كل سفينة غصبا 110. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لهما وَكَانَ أَبُو صالحا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا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 114. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 115. مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 115. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا اين 119. عبادي من دوني أولياء 110. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت 117. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر واتخذوا آياتي ورسلي هزوا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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا صدق الله العظيم